كلا كلا اذا بلغت التراق ي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت ا س ت ا ق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى